وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكون نأهدا من إحدى الأمم فلم جاءهم نذيرهم ما زادهم إلا نفورا